بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم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 مُصْرَعَ عَيْنٍ مَكْنِعِ رُؤُسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قريب نجب دعوتك وتكون تتبع الرسل اولم تكون اقسمتم من قبل ما لكم من ذو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 وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله وكل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو